ويتوا ربها في جلامس أجمل صفات واليسو واهب حياتك للمامات عشت زاهك لجميع المغريات واليسو واهب حياتك للمامات واليسو می‌خوام اسمك ما يمر ثابت تيجان الشهدا في سما کلیل In موسیقی